في تأسيس بدعهم الكلامية تاريف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليب بن عبد السلام بن سيمية الحراني رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي النسخة المعتمدة نسخة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما وصفه به خلقه الذي لا يبلغ شكر نعمته إلا بنعمته ولا تنال طاعته إلا بمعونته والحمد لله نستعينه ونستغفره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 فألف بين قلوبكم، فألف فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار، فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.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 فإني كنت سئلت من مدة طويلة بعيد سنة تسعين وستماء عن الآيات والأحاديث الوارده في صفات الله في فتيا قدمت من حما فاحلت السائل على غيري فذكر أنهم يريدون الجواب مني لابد فكتبت الجواب في قاعة بين الظهر والعصر وذكرت فيه مذهب السلف والأئمة المبنية على الكتاب والسنة المطابقة لفطرة الله التي فطر الناس عليها ولما يعلم بالأدلة العقلية التي لا تغليط فيها وبينت ما يجب من مخالفة الجهميه المعطلة ومن قابلهم من المشبهة الممثلة إذ مذهب السلف والآئمة أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل قال نعيم حماد الخزاعي من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها وكان السلف والأئمة يعلمون أن مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه كما يقال المعطل أعمى والمشبه أعشى والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما فكان كلامهم وذمهم للجهمية المعطلة أعظم من كلامهم وذمهم للمشبهة الممثلة مع ذمهم لكل الطائفتين وحصل بعد ذلك من الأهواء والظنون ما أن اعترض قوم على خفي هذه الفتية بشبهات مقرونه بشهوات وأوصل إلي بعض الناس مصنفا لأفضل القضاء المعارضين وفيه أنواع من الأسئلة والمعارضات فكتبت جواب ذلك وبسطته في مجلدات ثم رأيت أن هؤلاء المعترضين ليسوا مستقلين بهذا الأمر استقلال شيوخ الفلسفة والمتكلمين فالاكتفاء بجوابهم لا يحصل ما فيه المقصود للطالبين وآثار الكلام فيها الشبه المعارضة لما أنزل الله من الكتاب، حتى صارت السنة تضل ما شاء الله من الفضلاء يقول الألباب في هذا الباب وحصل من الاشتباه والالتباس ما أوجب حيرة أكثر الناس واستشعر المعارضون لنا أنهم عاجزون عن المناظره التي تكون بين أهل العلم والإيمان فعدلوا إلى طريق أهل الجهل والظلم والبهتان وقابلوا أهل السنة بما قدروا عليه من البغي باليد عندهم واللسان نظير ما فعلوه قديما من الامتحان وإنما يعتمدون على ما يجدونه في كتب المتجهمه المتكلمين وأجل من يعتمدون كلامه هو أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي إمام هؤلاء المتأخرين فاقتضى ذلك أن أتم الجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على الفتحة الحموية بالكلام على ما ذكره أبو عبد الله الرازي في كتابه الملقب بتأسيس التقديس ليتبين الفرق بين البيان والتلبيس ويحصل بذلك تخليص التلبيس ويعرف فصل الخطاب فيما في هذا الباب من أصول الكلام التي كثر بسببها بين الأمة النزاع والخصام حتى دخلوا فيما نهو عنه من الاختلاف في الكتاب والقول على الله بغير علم الخطأ من الصواب بل في أنواع الشك بغير بيان من الله ولا دليل ودخلوا فيما يخالف النصوص من البراهين العقلية المعارضة وإذا حققت القضايا العقلية الصريحة ظهر دلالتها على فساد معارض به النصوص الصحيحة التي التبست على كثير ووقع بها التلبيس وأنا أذكر ما ذكره أبو عبد الله الرازي من مذاهب أهل النفي والتعطيل وما السبب الذي ضلوا به عن السبيل لتقام المناظره مقام عدل وإنصاف وإن كان المخالف من أهل الجهل والانحراف. قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظالموا منهم وأكثر الطالبين للعلم والدين ليس لهم قصد من غير الحق المبين لكن كثرت في هذا الباب الشبه والمقالات واستولت على القلوب أنواع الضلالات حتى صار القول الذي لا يشك من أوتي العلم والإيمان أنه مخالف للقرآن والبرهان بل لا يشك في أنه كفر بما جاء به الرسول من رب العالمين قد جهله له كثير من أعيان الفضلاء فظنوا أنه من محض العلم والإيمان بل لا يشكون في أنه مقتضى صريح العقل والعيان ولا يظنون أنه مخالف لقواطع البرهان ولهذا كنت أقول لاكابرهم لو وافقتكم على ما تقولونه لكنت كافرا مريدا لعلمي بأن هذا كفر مبين وأنتم لا تكفرون لأنكم من أهل الجهل بحقائق الدين ولهذا كان السلف والأئمة يكفرون الجهميه في الإطلاق والتعميم وأما المعين منهم فقد يدعون له ويستغفرون له لكونه غير عالم بالصراط المستقيم وقد يكون العلم والإيمان ظاهرا لقوم دون آخرين وفي بعض الأمكنة والازمنه دون بعض بحسب ظهور دين المرسلين فلهذا ذكرت ما ذكره ابو عبد الله محمد بن عمر الرازي المعروف وابن خطيب الري الإمام المطلق في اصطلاح في المقتدين به من أهل الفلسفة والكلام المقدم عندهم على من تقدمه من صنفه في الانام القائم عندهم بتجديد الإسلام حتى قد يجعلونه في زمنه ثاني الصديق في هذا المقام لما رده في ظنهم من أقاويل الفلسفة بالحجج العظام والمعتزلات ونحوهم ويقولون إن أبا حامد ونحوه لم يصلوا إلى تحقيق ما بلغه هذا الإمام فضلا عن أبي المعالي ونحوه ممن عندهم فيما يعظمونه من العلم والجدل بالوقوف على نهاية الإقدام وإن الرزية أتى في ذلك من نهاية العقول والمطالب العالية بما يعجز عنه غيره من ذوي الإقدام حتى كان فهم ما يقوله عندهم هو غاية المرام وإن كان فضلاؤهم مع ذلك معترفين بما في كلامه من كثرة التشكيك في الحقائق وكثرة التناقض في الأراء والطرائق وأنه موقع لأصحابه في الحيرة والاضطراب غير موصل إلى تحقيق الحق الذي تسكن إليه النفوس وتطمئن إليه الألباب لكنهم لم يروا أكمل منه في هذا الباب فكان معهم كالملك مع الحجاب وكان له من العظمة والمهابة في قلوب الموافقين له والمخالفين ما قد سارت به الركبان لما له من القدرة على تركيب الاحتجاج والاعتراض في الخطاب وها نحن نذكر ما ذكره أبو عبد الله الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس وضمنه الرد على مثبت الصفات القائلين بالعلو على العرش وبالصفات الخبرية الواردة في الأحاديث والآيات فإنه استقصى في هذا الباب الحجج التي للجهميه من السمعيات والعقليات وبالغ فيها بأعظم المبالغات إذ صنف للكتاب مفردا في ذلك مجردا في أمور الذات وتأول فيه الآيات والأحاديث الوارده في ذلك بما ذكره من أباطيل التأويلات وذكر فيه ما ذكره من حجج مخالفيه وأجاب عنها بما أمكنه من الجوابات فكان عمدتهم في هذا الباب فإذا عرف نهايه ما عند القوم من الدلائل والمقالات كانت معرفه ذلك من اعظم نعم الله على من هداه من اهل العلم والايمان فإنه يزداد بذلك يقينا واستبصارا فيما جاء به القرآن والبرهان ويتمكن من ذلك من نصر الله ورسوله بالغيب وبيان ما في هؤلاء المخالفين الكتاب والسنة من العيب ونحن ننبه عندما يذكره من أصول الكلام على توصله إلى معرفة حقيقة ذلك المقام وهذا الكتاب الذي صنفه الرزي على عادته وعادة أمثاله من المتفلسفة والمتكلمين في تصنيف الكتب لعظماء الدنيا من الملوك والوزراء والقضاة والأمراء وذويهم لينفقوا بجاه هؤلاء كلامهم حقا كان أو باطلا وسواء قصدوا به وجه الله أو قصدوا به العلوة في الأرض أو الفساد وكان ملك الشام ومصر في زمانه الملك العادل أبو بكر بن أيوب فصنفه وأهده له ظنا أنه بجاهه ينتشر واعتقادا فيه أنه يختار مذهب اهل النفي ولم يكن الملك من هؤلاء النفاه كما أخبر بذلك عنه ابنه الأشرف وغيره بل ظهر من سيرته ما يدل على محبته وتعظيمه لأهل الإثبات والله أعلم بحقيقة ما له في الدقائق المشكلات والمعروف عنه عن أهل بيته من تعظيم الحديث وأهله والقيام بإحياء ذلك ينافي الطريقه التي نصرها الرازي في تأسيس تغديسه وإن كان في أهل بيته من يميل إلى النفي ومنهم من يميل إلى فلا فلعله كان في بعض حاشيته من يميل إلى النفي وكان للرازي من ما أوجب استعانة النفاتبه والله أعلم بأمثال هذه الأحوال وقد ذكر في خطبة كتابه ما هو من جنس خطب الجهمية الذي كان يخطب بمثلها أحمد بن أبي دؤاد على طريقة بشر المريسي وذوي فقال في خطبته المتعالية عن شوائب التشبيه والتعطيل صفاته واسماؤه وهذا حق ثم قال فاستواؤه قهره واستيلاؤه ونزوله برخو حطاؤه ومجيئه حكمه وقضاؤه ووجهه وجوده أو جوده وحباؤه وعينه حفظه وعونه اجتباء وضحكه عفوه أو إذنه وارتضاءه ويده انعامه وإكرامه واصطفاءه ثم قال وإني وإن كنت ساكنا في أقصى بلاد المشرق إلا أني سمعت أهل المشرق والمغرب مطبقين متفقين على أن السلطان المعظم العالم العادل المجاهد سيف الدين والدي والدنيا سيف الدنيا والدين، سلطان الإسلام والمسلمين، أفضل سلاطين الحق واليقين، أبا بكر بن أيوب، لا زالت آيات راياته في تخوية الدين الحق، والمذهب الصدق، متصاعدة إلى علان السماء، وآثار أنوار قدرته ومكنته باقية، بحسب تعاقب الصباح والمساء، أفضل الملوك وأكمل السلاطين، في آيات الفضل وبينات الصدق وتخوية الدين القويم ونصرة الصراط المستقيم فأردت أن أتحفه بدعفة سنية وهدية مرضية فأتحفته بهذا الكتاب الذي سميته بأساس التقديس على بعد الدار وتباين الأقطار قلت وفي ظهره من جهة المسرق ما لم يرد به الكتاب والسنة بل يخالف ذلك مطلقا من اجتناب ذلك والتقائه حيث قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم إخباره بأن الفتنة ورأس الكفر من المشرق الذي هو مشرق مدينته كنجد وما يشرق عنها كما في الصحيحين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ألا أين الفتنة منها هنا؟ يشيغ إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وفي رواية قال وهو مستقبل دي المشرق إن الفترة هنا ثلاثة وذكر في رواية المسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة قال رأس الكفر من هنا ومن حيث يطلع قرن الشيطان وأخرجه من حديث نافع عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل دي المشرق يقول ألا إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان ورواه البخاري من حديث عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أليم قلوبا وأرق أفئلة والإيمان يماني والحكمة يمانية ورأس الكفر قبل المشرق وفي رواية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم ورواه البخاري من حديث أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يماني والفتنة هنا حيث يطلع قرن الشيطان ورواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يماني والكفر قبل المشرق والسكينة في آل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخير والوبر ورواه مسلم أيضا من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء أهل اليمن أرق أفيدة وأضعف قلوبه الإيمان يمان الحكمة يمانية السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس ولغيب أنه من هؤلاء ظهرت الجدة وغيرها من الكفر من جهة مسيلمة الكذاب وأتباعه وطليحة الأسدي وأتباعه وسجاح وأتباعها حتى قتلهم أبو بكر الصديق ومن معه من المؤمنين حتى قتل من قتل وعاد إلى الإسلام من عاد مؤمنا أو منافقا قال الرازي ورتبت الكتاب على أربعة اقسام القسم الأول في الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز وفيه فصول الفصل الأول في تقرير المقدمات التي يجب إيرادها قبل الخوض في الدلائل وهي ثلاثة المقدمة الأولى أعلم أن ندعي وجود موجود لا يمكن أن يشار إليه بالحس أنه ها هنا أو هنالك أو نقول إننا ندعي وجود موجود غير مختص بشيء من الأحياز والجهاد أو نقول إننا ندعي وجود موجود غير حال في العالم ولا مباين عنه في شيء من الجهاد الست التي للعالم وهذه العبارات متفاوتة والمقصود من الكل شيء واحد قلت قوله من الجهاد الست التي للعالم قد يستدرك عليه كما قرره في هذا الكتاب وغيره فإن العالم ليس له ست جهة بل ليس له إلا جهتا العلو والسفل فقط وإنما الجهات الست للحيوان كالإنسان وغيره من الدواب الذي يأم جهة فيكون أمامها ويخلفها فتكون خلفه وتحاذي أعلاه وأسفله ويمينه وشماله فلو قال من الجهات الست وسكت لكان أجود لأن الجهات الست حينئذ تكون للإنسان ونحوه أو قال أو لو قال من الجهات الست التي للحيوان ولكن المقصود بكلامه معروف وهو دعواه ودعوى موافقيه النفاه وهم الجهمية عند السلف وأهل الحديث واتباعهم فإن أول من أظهر هذه المقالة البنافية للإسلام ودعا إليها واتبع عليها الجهم فمقصود ذكر دعواه ودعوى هؤلاء النفاه مع وجود موجود غير حال في العالم ولا مباين له قال الرزي ومن المخالفين من يدعي أن فساد هذه المقدمات معلوم بالضرورة وقالوا لأن العلم الضروري حاصل بأن كل موجودين فإنه لا بد وأن يكون أحدهم حالا في الآخر أو مبينا عنه مختصا بجهة من الجهات الست المحيطة به قالوا وإثبات موجودين على خلاف هذه الأقسام السبعة باطل في بديهة العقل قلت الذي يدعيه هؤلاء أن كل موجودين فإنه لا بد أن يكون أحدهما حالا في الآخر أو مباينا له ويلزم من ذلك أن يكون مختصا بعين غيره ولا يجب أن يقول إنه لا بد أن يختص بجهة من الجهات الست المحيطة به إلا أنه يجب أن يكون لكل موجود ست جهات وهذا ليس مما يعلم ولا يقوم عليه دليل شرعي ولا عقلي وإن كان قد يظن هذا بعض الناس ظنا لا دليل عليه بل المعلوم لكثير من الناس بالأدلة الشرعية والعقلية أن العالم ليس له ست جهات بل جهتان العلو والسفل وفي الجملة فمن المعلوم بالضرورة لكل أحد الإمكان وجود جسم مستدير وأنه ليس له ست جهات بل جهة أعلاه ومحيطه بل جهة أعلاه ومحيطه وجهة سفله ومركزه ومعلوم أن الموجود مع هذا الجسم لا يقول عاقل إنه يجب أن يكون مختصاً بجهة من الجهات الست المحيطة به اذ ليس له ست جهات بل لا يحيط به إلا جهة واحدة فالمبين له لا يكون مختصاً إلا بجهة واحدة لا بست جهات فهؤلاء يقولون إثبات موجودين على خلاف هذين القسمين يكون باطلا بالضرورة وهو أن يكون أحدهما حالاً في الآخر محايثا له أو مبيناً له منفصلاً عنه سواء كان مباينته بجهة واحدة أو جهات متعددة إذا عرف ذلك فالقول بأن هذا القول المتضمن إثبات موجودين لا متحيثين ولا متباينين باطل بالضرورة معلوم الفساد بالفطرة وهو قول عامة أئمة الإسلام يؤهل العلم كما صرحوا بذلك في مواضع على تحصى من كلامهم وذكروا أن هذا النفي الذي ذكره جهم مما يعلم بفطرة الله التي فطر الناس عليها أنه باطل محال متناقض لوصفه لواجب الوجود بما هو ممتنع الوجود فهم مع إقرارهم بوجوده وصفوه بما هو نفي وتعطيل وسلب لوجوده وهو قول عامة أهل الفطر السليمة من جميع أصناف بني آدم من المسلمين واليهود والنصارى والمشركين وغيرهم وقد ذكرنا بعض ما في ذلك من كلام الأئمة في غير هذا الموضع كما قال عبد العزيز بن يحيى الكناني المشهور صاحب الشافعي صاحب الحيدة في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية باب قول الجهمي في قول الله تعالى الرحمن على عرش استواب زعمت الجهمية أن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى إنما المعنى استولى كقول العرب استوى فلان على مصر استوى فلان على الشام يريد استولى عليها فإن البيان لذلك بأن يقال له هل يكون خلق من خلق الله تعالى أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه فإذا قال لا قيل له فمن زعم ذلك فهو كافر يقال له يلزمك أن تقول العرش قد أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه ذلك أن الله تعالى أخبر أنه خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض قال الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء فأخبر أن العرش كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض ثم خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فازأل به خبيرا وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فأخبر أنه استوى على العرش فيلزمك أن تقول المدة التي كان العرش فيها قبل خلق السماوات والأرض ليس الله بمستور عليه إذ كان استوى على العرش معناه عندك استولا فإنما استوى بزعمه في ذلك الوقت لا قبله وقد روى عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقبلوا البشرى يا بني تمهيم قالوا قد بشرتنا فاعطنا قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء وروي عن أبي رزين العقيلي وكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم مسألته أنه قال يا رسول الله أين كان الله ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض قال كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء ثم خلق عرشه على الماء فقال يعني الجهبي أخبرني كيف استوى على العرش أهو كما يقال استوى فلان على السرير فيكون السرير قد حوى فلانا وحده إذا كان عليه فيلزمك أن تقول إن العرش قد حوى الله وحده إذا كان عليه لأن لا نعقل الشيء على الشيء إلا هكذا باب البيان لذلك يقار له أما قولك كيف استوى فإن الله لا يجري عليه كيف وقد أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يخبرنا كيف استوى فوجب على المؤمنين أن يصدقوا ربهم باستوائه على العرش وحرم عليهم أن يصفوا كيف استوى لأنه لم يخبرهم كيف ذلك ولم تره العيون في الدنيا فتصفه بما رأت وحرم عليهم أن يقولوا عليه من حيث لا يعلمون فآمنوا بخبره عن الاستواء ثم ردوا علم كيف استواءه إلى الله ولكن لزمك أيها الجهمي أن تقول إن الله عز وجل محدود وقد حوت الأماكن إذا زعمت في دعواك أنه في الأماكن لأنه لا يعقل شيء في مكان إلا والمكان قد حوى كما تقول العرب فلان في البيت والماء في الجب والبيت قد حوا فلانا والجب قد حوى الماء ويلزمك أشنع من ذلك لأنك قلت أفضع مما قالت النصارى وذلك بأنهم قالوا إن الله عز وجل حل في عيسى وعيسى بدن إنسان واحد فكفروا بذلك وقيل لهم ما أعظم الله تعالى إذ جعلتموه في بطن مريم وأنتم تقولون إنه في كل مكان وفي بطون النساء كلها وبدن عيسى وأبنان الناس كلهم وينزمك أيضا أن تقول إنه في أجوب الكلاب والخنازير لأنها أماكن وعندك أنه في كل مكان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فلما شنعت مقالته قال أقول إن الله في كل مكان لا كالشيء في الشيء ولا كالشيء على الشيء ولا كالشيء خارجا عن الشيء ولا مباينا للشيء باب البيان لذلك يقال له أصل قولك القياس والمعقول فقد دللت بالقياس والمعقول على أنك لا تعبد شيئا لأنه لو كان شيئا ما خلا في القياس والمعقول ان يكون داخلا في الشيء او خارجا منه فلما لم يكن في قولك شيء استحال ان يكونك كالشيء في الشيء او خارجا من الشيء فوصفت شيئا لا وجود له وهو دينك واصل مقالتك التعطيل قلت فقد بينا ان القياس والمعقول يوجب ان ما لا يكون في الشيء ولا خارجا منه فانه لا يكون شيئا وأن ذلك صفة المعدوم الذي لا وجود له فالقياس هو الأقيسة العقلية والمعقول هو العلوم الفطرية وذكر بعد هذا كلاما في تمام هذه المسألة لا يناسب هذا المكان وقال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فيما خرج في الرد بما خرجه في الرد على الزنادقه والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولت غير تأويله وقد ذكر هذا الكتاب أبو بكر الخلال في كتاب السنة ونقله بألفاظه وذكره القاضي أبو يعلى وغيرهما قال فيه بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله تعالى على العرش قلنا لما أنكرتم ذلك إن الله سبحانه على العرش وقد قال سبحانه الرحمن على العرش استواء وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا قالوا هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش فهو على العرش وفي السماوات وفي الأرض وفي كل مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان وتلو آيات من القرآن وهو الله في السماوات وفي الأرض فقلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة وليس فيها من عظمة الله شيء فقالوا أي مكان فقلنا أحشاؤكم واجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظمة الرب سبحانه شيء وقد أخبرنا أنه في السماء فقال سبحانه أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده وقال إني متوفيك ورافعك الي وقال بل رفعه الله إليه يخافون ربهم من فوقهم وقال تعرج الملائكة والروح إليه وقال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير فهذا خبر الله أنه في السماء، ووجدنا كل شيء أسفل مذموما، قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، وقلنا لهم، أليس تعلمون أن إبليس كان مكانه والشياطين مكانهم فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد ولكن إنما معنى قوله تبارك وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يقول هو إله من في السماوات وإله من في الأرض وهو على العرش وقد أحاط بعلمه ما دون العرش لا يخلو من علم الله مكان ولا يكون علم الله في مكان دون مكان وذلك قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قال ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير صاف وفيه شراب صاف كان بصر بني آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح فالله سبحانه وله المثل الأعلى قد أحط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه وخصلة أخرى لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج منها كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيتا في داره وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار فالله سبحانه وله المثل الأعلى قد حفظ بجميع ما خلق وقد عالم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق قال أحمد رضي الله عنه ومما تأول الجهميه من قول الله سبحانه ما يقول من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سالسهم قالوا إن الله معنا وفينا فقلنا لما قطعتم الخبر من أول إن الله يقول ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ثم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعني أن الله بعلمه رابعهم ولا خمسة إلا هو ثادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يعني بعلمه فيهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه ويقال للجهمي إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه فقل له هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه فإن قال نعم فقد زعم أن الله بائن من خلقه وأن خلقه دونه وإن قال لا كفر وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان فقل له أليس كان الله ولا شيء فيقول نعم فقل له حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارج عن نفسه فإنه يصير إلى ثلاثة أقويل لا بد له من واحد منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر حين زعم أنه خلق الخلق والشياطين وإبليس في نفسه وإن قال خلقهم خارجا من ثم دخل فيهم كان هذا أيضا كفر حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش وقذر وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله أجمع وهو قول أهل السنة انتهى كلام أحمد فقد بين الإمام أحمد ما هو معلوم بالعقل الصريح والفطرة البديهية من أنه لا بد أن يكون خلق الخلق داخلا في نفسه أو خارجا من نفسه فالحصر في هذين القسمين معلوم بالبديهة مستقر في الفطرة إذ كونه خلقه لا داخلا ولا خارجا معلوم لا مستقر في الفطرة عدمه لا يخطر بالبال مع سلامة الفطرة وصحاتها وقد بين أيضا الإمام أحمد امتناع ما قد يقوله بعض الجامية من أنه في خلقه لا مماس ولا مباين كما يقول بعضهم أنه لا داخل الخلق ولا خارجه. فقال بيان ما ذكر الله في القرآن من قوله تعالى وهو معكم وهذا على وجوه قول الله تعالى لموسى انني معكما يقول في الدفع منكما وقال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا يعني في الدفع عنا وقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين يقول في النصر لهم على عدوهم وقال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الاعلون والله معكم يعني في النصر لكم على عدوكم وقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يقول بعلمه فيهم وقال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين يقول في العون على فرعون قال فلما ظهرت الحجة على الجهمي فيما ادعى على الله أنه مع خلقه قال هو في كل شيء غير مماس للشيء ولا مباين منه فقل لا إذا كان غير مباين أليس هو مماس قال لا قل فكيف يكون في كل شيء غير مماس ولا مباين فلم يحسن الجواب فقال بلا كيف يخضع الجهال بهذه الكلمة وموه عليهم فقلت له إذا كان يوم القيامة أليس إنما هو الجنة والنار والعرش والهواء قال بلى قلنا فأين يكون ربنا قال يكون في الآخرة في كل شيء كما كان حيث كان في الدنيا في كل شيء قلنا فإنما ثبكم أنما كان من الله على العرش فهو على العرش وما كان من الله في الجنة فهو في الجنة وما كان من الله في النار فهو في النار وما من الله في الهواء فهو في الهواء فعند ذلك تبير الناس كذبهم على الله وسيأتي ما ذكره أبو بكر بن فورك عن أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام المتكلمة الصفاتية من من الأشعرية ونحوهم مثل قوله وأخرج من النظر والخبر قول من قال لا هو في العالم ولا خارج منه فنفاه لفيا مستويا لأنه لو قيل له صفه بالعدم ما قدر أن يقول فيه أكثر منه ورد أخبار الله نصا وقال في ذلك بما لا يجوز من خبر ولا معقول وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص والنفي الخالص عندهم هو الإثبات الخالص وهم عند أنفسهم خياسيون قال فإن قالوا هذا إفصاح منكم بخلو الأماكن منه وانفراد العرش به قيل إن كنتم تعلمون بخلو الأماكن من تدبيره وأنه عالم بها فلا وإن كنتم تذهبون إلى خلوه من استوائه عليها كما استوى على العرش فنحن لا نحتشم أن نقول استوى الله على العرش ونحتشم أن نقول استوى على الأرض واستوى على الجدار وفي صدر البيت وقال أيضا أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب فيما حكاه عنه نفورك يقال لهم أهو فوق ما خلق فإن قالوا نعم قيل ما تعالون بقولكم أنه فوق ما خلاق فإن قالوا بالقدرة والعزة قيل لهم ليس عن هذا سألناكم وإن قالوا المسألة خطاء فليس هو فوق فإن قالوا نعم ليس هو فوق قيل لهم وليس هو تحت وإن قالوا ولا تحت أعدمウ لأنما كان لا تحت ولا فوق فعدم وإن قالوا هو تحت وهو فوق قيل لهم فوق تحت وتحت فوق وذكر عنه أنه قال في كتاب التوحيد في مسألة الجمية يقال لهم إذا قلنا الإنسان لا مماس ولا مباين للمكان لا مماس ولا مباين للمكان فهذا محال فلا بد من نعم قيل لهم فهو لا مماس ولا مباين فإذا قالوا نعم قيل لهم فهو بصفة المحال من المخلوقين الذي لا يكون ولا يثبت إلا في الوهم فإن قالوا نعم قيل فينبغي أن يكون بصفة المحال من كل جهة كما كان بصفة المحال من هذه الجهة وقيل لهم أليس لا يقال لما ليس بثابت في الإنسان مماس ولا مباين فإذا قالوا نعم قيل فأخبرون عن معبودكم مماثل ومباين مباين فإذا قالوا لا يوصف بهما قيل لهم فصفة إثبات الخالق كصفه عدم المخلوق فلما لا تقولون عدم كما تقولون الإنسان عدم إذا وصفتوه بصفه العدم وقيل لهم إذا كان عدم المخلوق وجودا له وكان العدم وجودا كان الجهل علما والعجز قوة وبهذا احتج القاضي أبو يعلى في أحد قولي. قال في كتاب إبطال التويل فإذا ثبت أنه على العرش والعرش في جهة وهو على عرشه وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع إطلاق الجهة عليه والصواب جواز القول بذلك لأن أحمد قد أثبت هذه الصفة التي هي الاستواء على العرش وأثبت أنه في السماء وكل من أثبت هذا أثبت الجهة وهم أصحاب ابن كرام وابن منده الأسبهاني المحدث والدليل عليه أن العرش في جهة بلا خلاف وقد ثبت بنص القرآن أنه مستوي عليه فاقتضى أنه في جهة لأن كل عاقل من مسلم أو كافر إذا دعا فإنما يرفع يديه ووجهه إلى نحو السماء وفي هذا كفاية ولأن من نفى جهة من المعتزلة والأشعرية يقول ليس هو في جهة ولا خارجا منها وقائل هذا بمثابة من قال بإثبات موجود مع وجود غيره ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر ولا بعده ولأن العوام لا يفرقون بين قول القائل طلبته فلم أجدوا في موضع ما وبين قوله طلبته فإذا هو معدوم وقد احتج ابن منده على إثبات الجهة بأنه لما نطق القرآن بأن الله على العرش وإنه في السماء وجاءت السنة بمثل ذلك وبأن الجنة مسكنه وأنه في ذلك وهذه الأشياء أمكينة في نفسها